الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإيمان والصبر، وله سبحانه الشكر والفضل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحكم والأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. جلال المؤمنين حالهم في القبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين نالوا السيادة والصدر. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. مسيرة الإنسان في هذه الحياة منازلها متجددة ومراحلها متقلبه يعيش طورا في بطن أمه وطورا على الأرض وطورا بباطنها حتى يبعث هذه المسيرة طويلة في ظاهرها لكنها سريعة الزوال وشيكة الارتحل. فالدنيا ليست لحي سكنا يستذكر العاقل فيها تعاقب الأحوال وانقضاء الأعمار فيرق قلبه ويلين فؤاده والمنزل الذي لا يسع كل راحل إلا نزوله يوما هو القبر وكفاه به واعضاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن للقبر ضغطة لو كان أحدنا ناجيا منها نجا سعد بن معاذ كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبلا لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينج منه فما بعده أيسر من، وإن لم ينج منه فما بعده أشد من. وقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفضع من. من أركان الإيمان باليوم الآخر الاعتقاد بحقيقة القبر الإيمان بنعيم القبر لأهل الطاعة وبعذاب القبر لمن كان مستحقا له من أهل المعصية والفجور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع زياره القبور للعبرة والعظة سنة وقربة ومن زار القبور تذكر هؤلاء الأموات وهم آباؤه وأجداده فيتيقن أنه ميت ومقبور مثلهم ومسؤول في قبره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكركم الآخرة وإذا دفن العبد في قبره وتولى أهله وماله فأول زواره ملكان يمتحنانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف إلى الناس عند رجليه، فيوتاب من قبل رأسه، فتقول الصلاة ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل فيقال له اجلس فيجلس وقد مُثَلَّت له الشمس، وقد أُدْنِيت للغروب، فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم؟ أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ما تقول فيه، وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولون: إنك ستفعل. أخبرني عما نسألك عن. ارايتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه قال فيقول محمد اشهد انه رسول الله وانه جاء بالحق من عند الله فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورة ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيتا فيزداد غبطة وسرورة ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا وينور له فيه ويعاد الجسد لما بدأ منه فتجعل نسمته في النسم الطيب وهي, وهي طير يعلق في شجر الجنة قال فذلك قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال وإن الكافر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء ثم أتي عن يمينه فلا يوجد شيء ثم أوتي عن شماله فلا يوجد شيء ثم أوتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء فيقال له اجلس فيجلس خائفا مرعوبا فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه فيقول أي رجل فيقال الذي كان فيكم فلا يهتدى لاسمه حتى يقال له محمد فيقول ما أدري سمعت الناس قالوا قولاً فقلت كما قال الناس فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك ميت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك من النار وما عد الله لك فيها فيزداد حسرة وثبورا ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له ذاك مقعدك من الجنة وما عد الله لك فيه وما أعد الله لك فيه لو أطعته فيزداد حسرة وثبورا ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة الضنك التي قال الله فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى إخوة الإسلام العاقل يستعد قبل الموت ويهيئ قبره لنفسه ويعمره بالعمل الصالح ليكن له روضةً من رياض الجنان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره وولدًا صالحًا تركه ومصحفًا ورثه أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، يلحقه من بعد موته الذي يكثر ذكر الموت، يعمر قبله قبره بالصالحات، لأنه يعلم يقيناً أنه إذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح فيُبادِرُ إلى العبادةِ قبلَ أن يُحالَ بينه وبينَها ها هو عمرُ بن العاص يرى ميِّتًا يُقبر فأسرعَ إلى المسجدِ فصلَّى ركعتين فقيلَ له لِمَا فعلتَ هذا؟ قال المقبَرَة تذكَّرتُ قولَ الله عز وجل وحيلَ بينهم وبينَ ما يشتهون فاشتهيتُ الصلاةَ قبلَ أن يُحالَ بيني وبينَها من أراد رفيقًا في القبر يؤنس وحشته وينير قبره ويواسي غربته فعليه بالقرآن ومن أسباب النجاة من فتنة القبر وعذابه المُداومة على قراءة صورة الملك والعمل بمُغتَضاها ويثبت أمرك في قبرك. باستغفار المؤمنين ودعائهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وإذا أردت تحصين نفسك من عذاب القبر فعليك بملازمة الدعاء في كل صلاة استعاذة من فتنة القبر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو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 كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أحمده سبحانه حمدًا يليق بعطائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله قام بالعدل في حكمه وقضائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. صلاة دائمة إلى يوم لقائه أما بعد فالمسلم الحصيف عباد الله يحذر مواطن العطب والهلاك التي تفسد مجتمعه وتفتنه في قبره ومن ذلك ترويج الأكاذيب وبثها ففي حديث الإسرائي والمعراج أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأما الرجل الذي أتيتَ عليه يشرش شدقه إلى قفاه ومن خَرُه إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيتي فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق ومن ذلك أكل أموال الربا واستباحتها وفي حديث الإسراء والمعراج وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا ومن ذلك النوم عن الصلاة المكتوبة وهجران القرآن ففي حديث الإسراء والمعراج أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة ومن أسباب عذاب القبر المشي بين الناس بالنميمة وإهمال الطهارة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما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 اللهم انصر من نصر الدين واخذر اللهم من خذل الإسلام والمسلمين اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم مؤيداً ونصيرا وظهيراً اللهم إنهم جيعون فأطعمهم وحفات فحملهم وعورات فكسهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم يا قوي يا عزيز اللهم أنزل الكتاب مجري السحاب هزم الأحزاب إهزم أعداء الدين وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين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 واسلوا سخيمة صدورنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من زواء نعمتك وتحول عافيتك وفجأات نقمتك وجميع سخطك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما علنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم اغفر لوالدينا ولجميع الأموات المسلمين يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا والشمرضانا يا قوي يا عزيز اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين ووفق ولي عهده لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين ووفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وليخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف الرحيم ربنا آل في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتايه القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون